يا حبيبي اللي اشتتل بعدك عم بتفكر فيي لا تبعد عني ولا تخلي قلبك من دون حني أنا والله بحبك يا غالي أكثر من قلبي وعيني يا حبيبي اللي اشتتل بعدك عم بتفكر فيي لا تبعد عني ولا تخلي قلبك من دون حني أنا والله بحبك يا I'm not afraid حبي و اهلي و حلم الاحلام حبك دواب لي احساسي عيشني غرام حنل قلبك يا قاسي ورجع لي اوراس شب حبك مع انوك يا حبيبي حرام حبيبي اللي اشتقتل بعدك عم بتفكر عني ولا قلبك من دون حنين انا والله بحبك يا غالي حبيبي اللي بعدك عم بتفكر لا تبعد عني ولا تخلي قلبك من دون حمي أنا والله بحبك يا غالي أكثر من قلبي وعيني